اللهم اجعل منا من شرور الدنيا شروراً عزيزاً اللهم اجعل منا من جهات الصيد جهات صيد واجتهدنا في الجهد الصيد تجعلنا من عليه وعلى رآه الصلاة والصلوات العديدة كما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحبيب إذا جعل من سرنا على القصر في الصلاة وما يتعلق بذلك من أحكام مع حضراتكم الأعزاء عن المساجد التي يقيم القصر في الصلاة. اقول لكم ان اهل العلم قد اختلفوا في تحديد المسافة وذلك من خلال نظرتهم الى بعض الاحاديث والتي ليس نصا صريحا في الموضوع وان نصا صحيحا فهي تتعلق بمنح المرمى من المسافر بغير المحرم نسيرة يوم وليل كما رأينا ونسيرة الثلاثة أيام ولياليها ومن هنا تبع الكلام يضلح حول مسافة السفر من خلال النظر إلى مردين حبيثين وقلت لكم ماذا قال أهل علمك لذلك ومن أين جاء القرن الذي سمعناه من أن المسافة التي تبقى الفصر في الصلاة هي ما يردو عن 80 كيلو مبن ذلك حينما قلنا ان اهل العين حسبوها بالبرد. قلت في قلت لكم في الجرد اذا كان اربع ثراثح والفرصخ اذا كان يا ثلاث مين والميل ابيض سالت فمن خلال هذه الارقام طعم ان نعرف كيف حسب هؤلاء اولادي مسافه قلت لكم الاب قال ما تتجاوز البلده حتى ولو انتقلت نصف فيهم جاز لك الايه جاز لك القصر قال لان الاية اطلقت ولن تحدد واذا ضربتم في الارض انت المجارة انت تجارة البقر سميت ظالما لهم اه بلاوي برضه ارض كما قال يمكن ولا مش كده ولا مش كده جاز لك القصر بيه السلام كنت لكم هذا الدواء يعتمد على روايات حتى وان صحب الا انها لم تكن نصا صريحا في الموضوع لم يكن نصا صريحا في الموضوع يعني احيانا ايه يذني رايا على دليل. الدليل صحيح. لا غبار فيه. الا انه ليس نفسا فيه الموضوع. ابو حنيفة مثلا لما حرم صوت المرأة وجعل من صوت المرأة عورة. افتلت الى قول الله سبحانه وتعالى ولا يطلب لأرض الهنة ليحلمنا نسينا من زيوتهم. وقال لكالة المرأة قد حرم عليها انزورة صوت قبيلة خالها وزينا الى ببسطها من بداه انه واستدلل او استدلل الى ناص صحيحنا بشكل قواعد ولكنه ليس صريحا في الموضوع يعني بتكلم موضوع ثاني بوضعه الخال ورح بتكلم موضوع الصوت قد ينجح هذا الاسقوب قد ينجح ينجح ان كانت القبيلة خالية من هراء اخرى من نفس اخرى من كلام اخر لا يلح في جلد اليدين أرقا أخرى ونصوص أخرى وأمية أخرى وقرائن أخرى وضواحيها أخرى. تمام؟ ومن قلت إن لا نص أنا شخصيا أحتكي مللا أسير حي رجلا. هو صحيح وصريح في هذا الموضوع وما دام قد صح وصرح فلا أعدل عنه إلى. غيره. مهما كانت الآراء ومهما كان قائلها ما دام قد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ورزا صريحا كل قبل ما اعرض ربيح هذا الحديث وهذا هو اقول لي ان الانقاد انه يصدر, يصدر, يصدر, يصدر على بعد عشرين من بلده حل له القصر ابن القيم في زاد المعاد رد على هذا الرأي وعلى هذا القول قال قد ثبت أن النبي عليه وعلى ذلك السلام جعل الكنسة خارج البيوت وكذلك جعل المقابر خارج البيوت ومعروف من المطيح كان خارج حدود في المدينة الصحراء خلاص الان طبعا الوضع اختلف دخل داخل المسط العمران وهذا جدينا قابل كان البطيح شارف الحدود الكنف وهذا ما قالتهم المدينين عائشة فعطين طبعا الكنف وما تشعزينها الكنف دورات المياه يعني فكانوا يتحلوها خالف بيوت بعيدة عن البيوت. محددين عاملين 50-60 ده معروف لفلان ولا معروف لفلان ولا معروف لفلان ولا معروف لفلان او ده فلان وفلان تمام؟ حتى لا تؤثر واد حدوها على البيوت فيها موكارك طبعا شبكات مدار وصفون فيها للكلام إنها غالي جدا غالي جدا لأهل الصحراء فابن الغيب يقول قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مثل هذه الأمادين وكانت خارج الحمراء وخارج البيون ومع هذا لم يقصر الصلاة فمديش هنا لخارج البيون ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم نصح عن ذلك وقد طبت عنه الله أنه خرج المسافات الحسيرة وكان يأوده النبي ثم نراه لا, يقصر لا يقصر الصلاة وما أمر أحدا بأن الصلاة فمهما يقضي تباير ابن حنيفه عليه رحمه الله قالوا على هذا ان النظر الذي لم يوضع له حد لا في اللغه ولا في الشرع فبقاعده يقولها ابن مليه اهل العلم من قائلي الاصوله قاعده, قاعدة مسؤوليه ينبني عليها احكام ان الله الذي لم يضعه كل عباده ليس له حد لا باللغه ولا بالشرع يعني لن تتسفر حدد اللغه ايه انت يبقى اسمي مسافر في اللغه متى يكون المسافر مسافرا حدد اللغه ايه مش حتقول له حد حدد حد الشرع ايه الشرع يعني يكون ورد حديد يكون ورد نص صحيح مش حتقول له حد بإذن بيئا يا أن الله الذي ليس له حد لا في اللغة ولا في الشارع مرجعه إلى العرف فمين يقول العرف هنا عندنا نبى يسميه مساكرا ها العرف هنا والنبى يسميه والمسألة يشبك لابا لتقول لابا يبدأ مع أهل الشلم والعرف في كل مكان في كل بلد علشان يقولوا اه انت ده يقول عليه ايه مسافر فما تطلعش بسرا المطروح بعد شغل وضعين وفي اثنين كيلو يقولون سافركم بيه العرض حدود ازم مسافر عندها ها خدمت بيقول ان مرجع ذلك الى ايه الى العرض يدرك اهل العلم هم اللي يقولوا متى يسمى صاحب او المدين في هذا البلد متى يسمى ايه متى يسمى مساكرة بكلام مين, مين ديني. ديني. ما رجحه ابن حاجة وهذا ما امينه ليه و خلاص يمكن هذا ايضا ما مال اليه الالباني وركن اليه وما مال اليه كثير من اهل التحقيق ومن المحققين القدامى وليس من المعاصرين فقط ان هذا الرائد يعتبر هو الراجح في القضيه وبقول منك الراجح في القضية فتسمح كلام غريب يقول الله احنا لعلمت نشرق بالليد بكت أو او اللي بكت او اللي بكت اسمعه ما لك تقول منه من حجر عليهما رحمة الله ما لا الا هذا هو الا بالذكر. اللي هو الى وهذا ايضا ما قطع به ايضا اتحاول وهو مجلاء فقطع به وقبيله وعاد فبريهي هل انه واضح لي ولا الحديث اللي انا باني به بقى صحيح وصحيح البخاري في صحيح مسلم يحدث فيه شعبة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين مذكور بس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طرأ ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ قصر الصلاة كان ايه كان إيه صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة ايه اميال او ثلاثة فراسخ قصر الصلاة او دي ده الشك مش كده طب الشك ده وقع من مين الشك ده وقع من الجرجة اللي ذكرت الشوء ده وقع من مين؟ من شعبة شعبة لما رأى الحبيب ما كانش متذكر انا اسأله ايضا بالله يضره قلبي ولا الترافخ ولا قلبي ثلاث اميال ثمين اللي شك والذي اللي بعد الحبيب شك شعبة شك ايه؟ ايضا بالشك وزاد الطب ماذا نقول لك معلومة الان وعليم تقول انا ما عرفش قلبي اثنين ولا ثلاث قل انت اللي عندك اللي ايه؟ شك. لكن بالتأكيد حالا من الاثنين اهلتها دعوز يا اثنين يا ايه يا لما سمع من اناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرك يا ترى ايه ثلاثة مين ولا ثلاثة ايه ولا ثلاثة فارسخ فبأني الاجبر والأقل وها الفارسخ اكبر والمين اقل لن احنا قوله ثلاثة مين اثني اقول ميل اثنين كيلو الا سواية مش كده من كيلو سواية يبقى ثلاثة ميل حوالي خمسة كيلو موسى حوالي خمسة كيلو موسى ثلاثة ميل إذا المجموعة تسعة ميل تسعة ب18 شيل منهم حبة يطلع تقريبا حوالي 16 كيلو و 60 قرص هل ده عن خمسة ونص ولا 16 كيلو ها من بيت الحص عنده قد كده يعني خالد ابن الله رحمه الله بيتحاور قالوا ان هذا الحديث هو اولا صحيح رقم واحد بنص صحيح من هو أطرح الأحاديث والحديث الوحيد جاء فيه قال جرشة خرج ثلاثة أديال أو ثلاثة طوازخ حسر الصلاة فقال فهو الذي نأخذ به ونأخذه بالأحرط فيه ونأخذ ايه؟ يعني بالأحرط فيه يعني انه وارد شك يا زراء الثلاثة مين? ولا ثلاثة? فاسخ. البحض ان انا قد ايه? ها? ثلاثة فاسخة. وعليه? رأى ان المخضرات. لو سترك ازيد من سبعتاشر كيلو جاز لك القصر في الصلاة. كم بقى? كم? سبعتاشر. طبعا اعرف الكلام الناس. وده كانت سبعة سبعة ومشارة تمانين والستة وتمانين والتمانية وتمانين اللي تسمع عليك اه؟ من اقول لك علينا يمتا من فينبالة في المرح جات من ايه؟ وقات مستيلة الى غير صريحة فيه الموضوع ولكن هذا الخليل صريح فيه الموضوع واعتد به كثير من المعدنبيين من اهل العلم 17 تحل لك القصر فيه الصلاة 17 في في تحل لك القصر فيه كرارة دانو القصر فيه الصلاة ما إلى هذا القول أيضا يبني قيد رأى ان نادي ذلك لا النادي خرج مشاكل قليله وجمهره كان بيروحوا مطعمه وكذا وكذا فاللي قالوا نص كيلو كيلو لحم البقره ما ينفعش وعنده نفس الاطمئنان الى هذا الحديث بل يقول وارا انه يجوز يجوز ذلك بالفرس لو مشي فرس اللي هو كان 3 م يعني تضرب عندهم زي ما قالت الروايه عند الاقل يعني قلب القيم كلام ده بالاقل ما ينفعش عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي, رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين انه قال لو خرجت ميلا من واحد من واحد لقصرت الصلاة. لو قريت ميلا لقصرت ليه الصلاة فان الله قال إذا في فيها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر فينا دون ذلك لأنه في مروح البقية دولنا فكانت النتيجة أن ما بعد ذلك يجوز فيه القصه أنا لا أريد أن أقول أربع كيلو ولا أريد أن أقول ستة كيلو وإنما بأقل به الاحمر بقول لك بدايات من عشر كيلو لك أن تقصر بالصلاة عدت الكلام ده عجبا مش عاجبك لك اذنان اسمع وطلع ومش اهنينك لكن هذه نجية البحث ليه في البدايه كنت قدر اقول لك 17 كيلو وقت اصار. مش كده والي واللي بسمع واللي بتقلل فذكرت لك كل ما تسمع وما يقلب حتى تعلم ان الكلام لا هكذا على العواجل ولكن له مستنده وله هه. اذيه تبقى واضح مشكلات بقى سبعة خارج خاء سبعة دوست يوم خ... تقفقنا انا ودركو الكلام ده نتكلم عن مسافة فلكوا اي مسافه هنتكلم عنها تبقى بداية من خارج البلد. وليش داخل البلد؟ لسي حضرتك دونك مش قول عن مزيدة فرصالة خارج البلغة وانا قلت المنظوفة دي وشي ده أو رجل قال اي مسمعه نتكلم عنها تحسبها منين من خارج البلده ما من البيت ولا من غير. من خارج البلدة خلاص من ماده اخد ابو شكر الحمى ابدا كيلو من اخذ من الاجهزه والميه 11 سبعتاشر دولة أصري الجماعة اللي بتعربي من يتعلمون سياع بتكلم عن البحر يستطيع خلاص آه. ف... فيبقى تقول له يبقى انشساب يبدأ من مم... وقت ما تجاوز ها حضور ها هذا فيما يتعلق دول طيب المجد اللي انا حقصر فيها الصلاة تكون ادنين واحد مسافر يوم ما يرجع قال مين يومين قال ابن كابر صح الرابع عام العقدي هو عب كل ما يبصر كل ما يبصر تديه قواعد تحفظها عشان ما برطع برضه المدخلة تان وتخليشها تيره قواعد تحفظها عشان ده تبقى خارج كلامنا فعبيري هتبقى خارجي ايه؟ كلامنا القاعدة الاولى مقب واحد في الكل متفق على ان يوم السفر يوم الغهاب ويوم الاياب دول بتغسر فيهم الصالح سواء هتوعد يوم سواء هتوعد سنه اليوم اللي انت تمسافر فيه واليوم اللي انتهى راجع فيه. بل ما فيه الخلاف. حق في الصلاة حق في الصلاة مصلى كلنا وعض 20 سنه خلاص? يبقى يوم الذهاب يوم الجهاب. يوم كلام خارجين كلامنا. خارجين ايه? كلام بقول لك فيهما ايه? القصر. مثلا ما فيها في ادي واحد اتنين. انت لا تسمى مقيما في مالك انت لا تسمى مقيما الا بالحالات اللي انا هقولها لك دول واحد ثبوت نيبي اقامه لما انا بقول ان انا رايح اقيم خلاص اثنين اتحاد مكان اتحاد ايه المكان المكان اللي انا هعطيه المكان مكان واحد يبقى انا رايح بنيت اقامة اثنين المكان مستحق ثلاثة مويد المدة المدة اللي انا اعطها تسمى مقيما رقم واحد تبقى رايح بنيت الاقامه طيب انا من واحد المساكر في المساكر سال بلد ما. طلب ما وهو لا ينوي ان يقيم فيها. وهو لا ينوي ان يقيم فيها. اعرف اخ فاضل كان صاحب شركة الانجيوزة سافر على علشان يعمل عقد عقب يتعاقد يعني سافر النهارده وكان المطلوبة ايجي فيها بكرة بعد 13 من وصل صبح الصبح دخلت العراق الكويت لايش لا ما يروح ولا يجي لكن ناوي لكن ناوي وما عندوش نية الاقامه ايه اقامه على خلاف نيته وعلى خلاف اراداته. اللي بيكون في البلد. على خلاف الليات وعلى خلاف ارادته ان شاء الله يوعد عشرين سنه الله القصر في الصلاة لانه لا يسمى. ها? يطيب. مش الزب. مش الزب. وهذا ما يؤكده فعل الصحابه رضا الله تعالى عليهم والمعين. ابن عمر ذات الى قدر من وما لفيها إطاعة، خلاص فهم الله في الدنيا فدارها في الدنيا الله في المناطق في الدنيا في الدنيا فدارها في الدنيا فدارها في الدنيا فدارها في الدنيا فدارها في الدنيا فدارها فكأشغل كان تبصرونها فيها في ليه لا عدد من البيت ولا ارادة في واحد صاحبنا يعني عاربتنا عن المساطر لبيا في وقت الآن في لبيا مخوصة جدا فراح من الاشياء وحطاها في عربية مصر مارد ساعة الليبيا اصوات مفاج تعطيب راضي مصر, مصر. حط المجاهد العربية هو راجع حدث مشكله تقاليف السلطات اللي بعد ها تكرر لعدم من والارادة لعنده اراجي اقامة ولا مدينة مقامة. ابو وعيد أبو ابوين اتحاد المكان. اتحاد اليم المكان. حضوق السبب السعودية. الناس وصل من دارك متحسات وتروح المدينه تقعد يومين وبعدين حتسات من المدينه تروح الرياض تقعد يومين وبعدين من الرياض تروح يعني تبدا بيقولوا لما على الرياض سمى مدنًا سمى يا اخي في اتحاد ها يعني الاتحاد. ايه جهد. ولا من الوليجية. الواحد. الاتحاد. والمكان. ممت. انا عايز اكون الليه في الاقامة. السفر ليه الجهاد. فبدأي السفر ليه هتقعد فيه. يعني عشر سنين هتبطل الصلاة. ما الليه ها? ويجال صلى الله عليه وسلم يتبش مدية كما صحف عنه روايات يجالك جاهره روايات وصحيحة اقام ابن خمسة عشر يوما يبصر الصلاة في ما عشان يخده النفدة اللي خمستاشر يوم نظر الحددة النظرة دي نظرة ليه ليه ليه. كل علم النجل ما له وفهمنا ايه? قاد. جهاد. سفر جهاد. من الجديد من فقامنا. راح باك راح باير خلق مهنم براجع تصارب او ابنين احتراجها وقال للسحابة الزمنية على لما خلق الانتكالي وكذا كانوا راح, راح من بلاد مخارس من بلاد بعيده جدا ومتى كانوا كانوا سهولة حقا صلى سبحان الله العظيم ما ما صلى الله عليه وسلم وعرفون الساعة رجب في رمضان فقط كلها كان صلى الله عليه الصلاة عن مبيه صلى الله عليه وسلم عشرة ايان وكان يكثر فيها ايضا لأنه ما قعد وما جلس وهو مدين في جياني الجلوس والإنجاز وقت حبيب واحد وقت ما خلاص رقم واحد رقم اثنين المكان رقم ثلاثة ميز مدة معينة معنى ساقين مدة معينه من المعوبة ومنذلات اللي احبت بالقصر في, في الصلاة لما اجي اتكلم عن المدة دي ما تحسنوش دي ليوم الزهاب ولا يوم القيام اوه تانا وقت ما تحسنوش دي ليوم الزهاب ولا يوم من, من خارج الارتاب قادر ولا كما اتفقنا فينجده اللي في القصر وقصره في الصلاة كل اياب دولة جامعة كل واحد على لما تبعا هتتمه سلامه يعني لو نقول قرار عشر ايام بحيات يوم اذهاب يوم معلوها اليابساء الله عرف يوم اذهاب يوم اذهاب عمدهم العشر تيام كلها تكسر الثلاث تكسر تقصر خلاص البعض الاخر بيارة خمسة عشرة يوما خمسة عشر يوم البعض الاخر بيارة انك لو اقضت بلاته ايام يبقى حضرتك تقفر السلام زيد عليهم المنمين واحد يبقى حضرتك عبدالله الصلاة يعني انا بقول ان شاء الله تعالى انا نساء في البلدنا. ان شاء الله نساء في ممكن. ممكن. ممكن. إن شاء الله حاعد. ايو هقضي في صفر الثلاث والارضة والثميس والجمعه وهارجع الثلاثة اذا انا نريد ان تجد انا نسيات الثلاث طب يبقى انا رايح اليوم يوم تروح حضرتك علاج يوم السطح مفروض الثلاثه اللي ده امر حتى لو تاخد دول يومين والسطح خلاص هتشيل يوم, يوم السطح بدل وعشرين يوم الوحد يبلغينا السبت ويبقى انا حوقين كم يوم اللي هم ايه وخميس ويوم انا لولة ثلاث ديام ديام ثلاث ايام كان يوم يوم لو كان يوم مدقى لو يبقى ايه هساكر بكرة ان شاء الله تعالى الي الثلاث وهرجع الاثلاثين ويبقى كم من الوحة. ها نجل من يوم الثلاث نجل دلق الاثنين الاثنين انا ايه حق من اول يوم الاربع تتم سلام، كده انت القصر يوم الجناز يوم القيامه فقط المده كلها هتخليها يوم جناحه على اللي قاله 10 يوم نفس الكلام واللي قاله 15 يوم نفس الايه نفس الكلام انا بحث المده بقدرها ثاني ده بقى يوم الثاقه يوم العوده فدول متفق على ان يوم يخص دول والسلام اغدر الكلام طب باقي المده اللي انا هقعدها هقوم ان تكسرها كلها او كناها ايجاها خلاص اللي قال ثلاث ديال اللي قال عشر ديال اللي, اللي قال خمسون يوم وما زاد يبقى ثلاثه صلاة جامعة انا كما قلت لكم كل نقيم كل رجل العلم يقول ما يحمله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 لو عم تخرج من تبدو عجدام لو عجدام لو بدو يصدق ويصدق ويصدق ويصدق ويصدق ويصدق ويصدق ويقول لك ما انا قررت عدو سبوع اقول انت تبني صلاة الزم معنا والله والله يقول بعد ما خلص القواعد انا قواعد على بلد لك يقصر والله يتكلم بنا بيطلع هنا بيطلع شناك ليه لديوته طب بلاش دا صاحبنا اللي حطوين بج على عوالينا على مصرات البج مصر اسكندريه اسكندريه مصر مصر المحله المحله مصر مصر تانتا فاكتبنا نقول دي ريس الان بأصل قواعد بأصل قواعد قواعد كده القواعد دي نتكلم على المشاكل عنها على ثاني السؤال اللي قالوا جمعها زوجها بعد الفجر في المضارب بعد ان حاولت بشدة ان تذكره ان هذا حرام ولكنه انصروا بمحق فماذا العربي هنا من الجزء وهو الدفئة المولية عليها قضاء مكثارة في يوم اللي حصل ان في احد الصحابة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هلتك فقال له رسول صلى الله عليه وسلم همه فقال له رجل الى مدير واذا جامعت فابعت. اقول لك الحديث اذا فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان من رمضان مع رمضان. ما في رمضان. كما قال الله رحيل دلاتين. ليله الصيام الرافة الاولى وحل الله جماعة في رمضان. كانت مصعد على الجبل، طلع وكانت تلبس الرقاة. يقول: فوقع القمر على رقائها، فنظرت إليها فوقعت على الجبل بحد أبى بدر، حد أبى بدر، ويقول صدقًا جاد. حتى أدنى الفجر الله يغفر الله نقول الصحة، بره، بره، الفجر بره، بره، بره، بره، بره، بره، بره، بره، بره، في في ليلة واحدة سيبنى السلام في حديث السعيد للعبار المزنين قال لأ أصرصان في ليلة. على أربعين من زوجاته ولكن زوجانه كل واحدة منهم من وكرم الجهد ونسبور الله فبأخذ حتى ازل عليهم في فلشانه فليو سيبنى ماذا النبي عليه السلام قال له عليك أن أصوم السهرين في مدة فقال يا رسول الله حدث الليلة حدث فقد عجبت رمضان أصوم شهرين في مدة ودعاين آه في شهر ربنا فرض علي شهرين فقال الله صلى الله عليه وسلم ادعني مكتين ومسكينك فقال يا رسول الله الذي مبعثك بالحق ما بين نابتينها أفقرون أيضا ما بسيطين من أنا مش لأياته مش لأياته فأمر باب النبي صلى الله عليه وسلم بما يسلم عنه فانطارده من بيت الماء من بيت, من بيت خلاص ولما اخذ بيت اليمان ودى حقنا ومد... ومد... ومد... عند بيت مثل يمكن لما عن كفاه وظمارت طالع على مصر الجديدة ومخبط عن بيت اليمان تقول لدين بيت اليمان الله تجلال خمط يا بيت اليمان حقك شرعة بدون تبقى الحاكم في حدا تاني بشارع الحاكم حصل الاجب الناس امره بطريقة فلما اخذ الاجب الناس اخذ في بعض الرياض بكل اقطع انا محتاج على ايه فالناجب وكل احذب نبذك بالنشاكين كمان يعني فلاص. فلما امذك ووجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر مرأته بالكفاف مراته ما لاش روح في جمال فعمل او صلوه ما لاش تفكر وهنا بقى كان الكلام بالله الحل ان من جامع عامدا في نهار رمضان التجحة تقع على الرجل وحده أم المراه تشير الى المراه فالبعض قال ان تقع على الرجل وحده لانه الراعي والمسؤول امام الله كما حدث من ادم وحواء فاكل منها فلاكل من ادم وحواء ومع هذا جرم الله ادم لانه المسؤول والراعي كما قال وعصى, يا. قال وعصى. قادم ربه حقاوة. فالبعد قال انه يتبعه لتدواقع ان عليها الرجل وحلوه وهو المطالب بما بسيام شهرين متفاجعين فان كان لا يستطيع حد اربعان ستين اه يسمينا فان كان غير قادم عليهم ده بالبعد. الاخر فرق ده. قال التابعة تقع على الرجل وحده ان كانت المرأة كانها يزارد وابد زارد ويأخذ الشيكة فأكرهها وأجبرها إذا التابعة وقع على من؟ أعينه وحده وأما هي فعليها القضاء فقط أما ان كانت هي الزاغبة وهي المشجعة يا لم تمام بل ودعته الى ذلك فكما يقع عليه يقعد عليه عليه ثم عليه ان مجيء الحوض نفس الشهرين المتتابعين المرأة لا يقطع التتابع يعني لوازم ستبقون ببطريان حيظها ومتكمل مجيء الحير لا يقطع التتابع فعولة يا عشان تبقى نعم وعنى مصاحبة السؤال على كل الرأي لي لا شيء على الرأي المال أصول لها بعد هالشيء يعنيها الرأي المال ما اشترك لها تكون كاريهة وراضبة ومجرحة ونحن نحن بقول انا رقص وهو الذي ازارك على ذلك فلالله بكل الحلقين لا شيء عليك الا ان تقضي هذا اليوم فقط هذا هو اسأل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سافر ثلاثة فراسخ أو أميال هذا جاء الشرق قصرا عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء هذه المسافة هي مسافه السفر. الذي يجود فيه فما فوقها وقالوا أن ما دون لا يجوز لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافر وعلى الثلاثة الثلاثة قال ثلاثة أميال لكن أجيب عن هذا الحديث لأنه لا ينفي جواز القصر في سفر. هو اقل من هذه المسافه التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها بمعنى ان هذا الحديث نقص في جواز القصر في سفر تكون مسافه ثلاثة دراسه او ثلاثه اميال ولكن ليس نقصا في عدم جواز القصر في أقيم هذه المسافة لا نستطيع أن يتحدث من يشاهد وراءه الرسول صلى الله عليه وسلم نحصر في جهة هذه المسافة لكن يظهر ما علينا أن الرسول عليه السلام قصى في أقيم هذه المسافة يخرج من منذوق الحديث ولا يؤخذ المكتون لأن هذا ليس ينتصادر من الرسول عليه الصلاه والسلام الذي إذا تكلم أوعى وأحاط الموضوع من كل ناحي وصحابي ليس كذلك لما يتحدث عن شيء شاهده ولا مستحيل أن يقول أي صحابي أنني صلّت مع الرسول حجسا وساقلت مع الرسول حجسا وانه احصى كل سطر سافرها معه وتبين له ان ما دونها للمساجد لم يخصم وما كان فيها وكانها فقد خصم هل يشتهرون عن اي نساء لذلك فنحن نستطيع ان نحتج بمنطوق هذا الحديث اي التصريح الثلاثه ولنكون عليه دين الثلاثه هذا الحديث الذي يمكن ان يتمسك من بعض